Fifty Languages Tfu Khamsa Khagagher Hachi Bzakher Albuldan Wallughat Albuldan Wallughat John London Shish جان من لندن جون من لندن لندن انجليزم تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى ار انجليزبزقي ماغشي هو يتكلم الانجليزيه هو يتكلم الإنجليزية ماريا مادريد شش ماريا من مادريد ماريا من مادريد مادريد إسبانيا ش تقع مادريد في إسبانيا تقع مادريد في إسبانيا هر إسبان بزيقه هي تتكلم الاسبانيه هي تتكلم الاسبانيه برلين شيشخ بيتر ومارتا من برلين بيتر ومارتا من برلين برلين جمانيم تقع برلين في أمانيا تقع برلن في أمانيا فيط نتسزج شج هل أنت تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانيا لندن صحاء لندن عاصمة لندن عاصمة مدريدي برليني آخري قلشح أخ مدريد وبرلين عاصمتان أيضاً مدريد وبرلين عاصمتان أيضاً قلشح أخر ينخ أجي برسره العواصم كبيره وصاخبه العواصم كبيره وصاخبه فرنسا تقع فرنسا في أوروبا تقع فرنسا في اوروبا مصر افريكا مصر في افريقيا تقع مصر في أفريقيا يابونير تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في اسيا كنادر تيمر امريكام تقع كندا في أمريكا الشماليه تقع كندا. في أمريكا الشماليةنامرشري تقع البناما في أمريكا السطى تما في أمريكا السطى بربرازيل قبل أمري تقع البرازيل في أمريكا الجنوية تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية فيسيوف ساقي www.phftlanguages.com.